تغيب ياعن قلمها واجوع للبح هاللي تذبح أشجاني زين وكلامه فيك عشرة طبوع وكل طبع فيك أحلى من الثاني هادي وذوق وبكسحة وخضوع رزين وصوتك زين وأغراني طيب وبكسوة ونظرة روع والخشم سلت سيف شاماني فرقك على وصاف الحلا بالنوع فر قلب يم والبنزه للمانى لحظه مدام ان الحكي مشروع بساله وجاوب علشانك انت عرج ولا وش الموضوع قلت تعب من المشي وابناني ام حق شهر وام حق سنه وسبوع كاني هلكت من الغلاء كاني بخسر او مدري الخسر من جوعي لين زويت رياني التوت يسكن فمك المردوع والموز ذا بفعودك الهاني تمشي ويلقطك التراب وبطوع كنثرة لخطاك مدفاني الليل عن وجه الحلاء مقشوع والصبح لخدود الترف عاني نحيل قد وجسمك المربوع انا اشهد انه فيك سراني قد جيتك بليل ما فيها اشموع غدرة وبرد وهم يشعاني ما ذقت غير الماء من الينبوع والله يا غير الماء فلا جاني جيب اللي عليك يفوع ضم الحشاتك فعلشان يليتك عن عيون البشر ممنوع او ليت ما يشوفك سوعياني اللي بكسمه شيء وحلا نوع وانا تحدى اللي تحداني غيرك يمثل طينة الدلوع وانت اتدلع فيك رباني